قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر ان يشار اليه بالاصابع في دين او دنيا الا من عصمه الله تعالى